كتاب الصيام، الباب الأول، أحكام الصيام، يجب الصيام رمضان لرؤية هلاله من عدل، الصيام في اللغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما ان لا أكلم اليوم، انسيا يعني خرجت ناف، لغة يعني.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 أنت أول رجب وأول رجب، وأنظر بان يدا أو كاتانا، إذا ساقاردو فارنا ولا غريب. تأكيد إلى غروب الشمس. كخبر عابو، إذا كات إفطار. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو دليل وجوبه. وحديث بني الإسلام على خمس بين جميعا كصيام رمضان لرؤية هلاله من عدل.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 و يكن يجب المروءه من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل المسلمين من رجوع رمضان من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل المسلمين من اجل اغيرك مسلماني عدل ثقه مانغي بني احتياطا بو يروجده دزرفنتشي باروجده بي بلام لا كوتاي داغر مسلماني غوتنه ها دوتي لب من مانغي بني وباني جشنا وريغري نخر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 يوم شهر رمضان ذكين زيرش، بل أما إذا أوريب السنة رمضان ذهلال الشوال بن رام، للاين دو كسي مسلمان ودو كسي عادل وآو ذكريات ججن، بل أما جرنا أو إكمالي رمضان كين. وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقةه، أجر خلكي ولاتير.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 نيتي بروجوبوني هبت لا بري في عن قاسم من لم يجبع صيام من قبل الفجر فلا صيام له هركس النيهتي بروجوبوني نبه فجر أو بو حساب نيب. بلام روجي سنت كسك اگر نيتي بروجوبوني نبه لا روجيش دا دتو نبل من بروجو در قماری خاص صنجری و بد ها تا و بمال باعثی دفر می‌خی است من هی بیخن دفر من خیر دفر کاتمن بر رژوم. یعنی حتی نیتی خوردنشی هواگ خوردنش بايد ایوار. ولی من کنن با توی توی من بر رژوم. کی نیتی نه ول راجع. ل ل سنت عادة تخفیف های بوی ترغیب بوقردنی بوقردنی. سری که تخفیف ها صلاة هي لا صيام هي بلام لا فريضه نخير و يبطل بالاكل والشرب والجماع مبطلاتي صوما وباسكات بخوارد بشرب بجماع والقي عمدا رشانوا بان قصد بلما غير كسيك بهويل بيرشونا شتيكي خواش شتيكي خوار ده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 روجي رہا تو سنیا لو بینے ہس نہ یعنی افطار نہ کی حرام اگر ہر کسی گاڑی کی بیکا بیکا اوا ہتاو کو سحور مجاب ہے بلان وصول مخالف سننتی چیا التعجيل بالافطار یعنی تو دادرازو بربن کے کہ کبرا ایک وصول ہکات مخالقه أو سنة أكاد بلها مرخصي شيئا هتاوك كاتي سحور ويصاله كيت بلها لبيني أمر رجوع الرجوع ترهيس نخوي أو أنه لكرى وحرام وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار الله يأكسيب عن قصر رجوع كان كفاري لسلك وكفاري الضهار. كفاري الظهار كفاري الظهار شيء الظهار هي رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. بالله ما ليس على إطلاقه ومن أفطر بالجماع عمدا أقول إنك في الجماع خرجه كيفشكني وكفاره بالله ما أكله شرب يا طالع بارو كبيره كردو بلام كفاره لسرني نصا كان سرچاتو بسر جماعاتو او صحابيك الا رمضان شو لاخي زنكي بيامري حافظ الفرماني فيكرد كوا عبدك رزگار كوتيني ما فرمي دو مغا سرك ورشبوتينا تنم فرمي خردنش اصفقيد بده ويندب تعجيل الفطر وتاخير السحور يعني هان درعا يوند تبعني هاندرا مستحبه كانسان طلب كالعبر وان كرزنده وباشو كرزيده اب خالص والتاخير السحور السحور والسحور بالفتح والضم اگر با فتح به او خردي كده خردت ضم به فعلي سحوره هر وقتن الوضوء والوضو الوضوء او او او ابو دزنج بكر الوضوء خلي دزنج جرتنا كيف يجب على من افطر لعذر شرعي ان يقضي كسك معذور فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام من اخر كسك لبرنا خوشي بروسنا او ابرويل للسفر او ادواتر ادواتر بقر زيارته وهذه عفرته كوالا حيضا يومنا بيضا وفضلت البقر زيارة دو. والفطر للمسافرين المسافر مريض رخصة هي بروجوه مسافر وهذه نخوشك نخوشك هي إلا يخشى التلف أو الضعف عن القتال هذا ترساني أنه يترساني فوتاني هذا جاري كان لسفر يكارب في غامر الله صلى الله عليه وسلم قرر برخي يقول يقول الله يقول يقول يقول هذا يقول في غامر الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أو أن تكون إنسان لكاتي سفره بالرجوع لمن لمن كان حاله كحال ذاك الرجل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 مخيرها لا برجوني بروجون برجونا. ماذا مجبكش خشيت تلفيها بو، ترسيفه تانيها بو، ترسي, ترسي إرهاقها بو، أو واجب رجوك مش كانت أي الضعف عن القتال عند مواجهة العدو. لا يك الغزو كانا في خاصة الله عليه وسلم كاتك ك نزيك درج من فرمد دفرمدو الفطر أقوى لكم فأفطروا.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 يعني شيء الإفطار عزيمة، الفطر عزيمة أو كعتاب برجله، ومن مات عليه صوم صام عنه واليهو، هارك سيميردو روجو روجي بزر أبوه روجو قرزر أبوه أو كسيكاركي روجي بدقرنوا، أمشي ليس على إطلاقه، ومن مات عليه صوم نذر، أما أن راجح أو كشيخ البنيل كتب يحكى من الجناز تحقيق كردو. aga kasak bahay ne khoshi wa bahay safara wa duruz la rajab ramazan ni galtu la pas ramazan damret gunah vara aga taqsidi habu vela galtnawa duruz rajab bal aga taqsirina habu gunah varni la poreja agar fa'idatun min ayamin ukhra aw frianaka to bigdato boyan sadin أودل لانش نصر لسر أيك قضايب كاتوا دين الله أحق يقضى بوشيع بوصوم نذر والكبير العاجز عن الأداء والقضاء كسي جوري بصلاتو كاتواني أدائي للرمضان لذوي رمضان يتواني قضاءئني والكبير العاجز عن الأداء في رمضان والقضاء بعد رمضان آي نال رمضان, رمضان يكفر عن كل يوم باطعام مسكين خاردني وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع او كسكة هلوها كسك كبير السن ارواحه كسن درش هي الحامل والمرضع عند تعن والكبير العاجز عن الأداء والقضاء وننسى وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع اما تيانا تيكا فديادا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 مع الشباب يجبر سنة، والاثنين والخميس بشمال بين شمال البيض، سي راجع السبيك السياح زوج شاردو، بانزين معه البيض، باشترين صوم يوم, يوم كصيام داود، راجع بروجوبي ورجع إفطار ويكره صوم l'a يكره on l'a dit elle s'en earlier dans le ETF L'a dit j'ata un temps et on l'a dit et on l'a dit elle met ces réun incentive pour recommencer mais même si يوم رجع كبش أوى، ويوم السبت هروها بالرجوبين للروج الشماء دل يفرح بلام، راجحة وثاني إنه يكب وتحريم. ما يحرم صومه أوانك حرام إنسان تعب ورجوبت، ويحرم صوم العيدين هرد جزنا جنابي بالرجوب. لا بروج رمضان إعلان الفضرة. عن الصوم. يعني تو إعلان كيك الرجوع رمضان كوتي في هاتوا. ورجل جزني يوم أكل الذبيحة. الأضحية. راجي خوردي قرباني. قرباني ويناء برزوبير. وأيام التشريق سي راجي كيدو داي داي راجي جزني. عن يانزود وانزود سي أنزيد الحجج. بولا بري في يوم ايام اكل أيام أكل وشرب وذكر الله. روزی خواندن خواندنو ذکری خواهد. اول سرروج و رجومون درست نیه. بو پیوسته ایام متشیر. نوری لکه ای خواه که حیوانی از حیوه دیانسر بری و وکوی سه ثلاجوم جمیدنه و حالی که نخراب نبی. دننه تیشگی خر بایی. آقای برای گوش تگامش و استقبال رمضان بی یومن یومینی.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 لا نس يا شمئكي رمضان بيت ايام ثاني دوشم و راشبيت بالا مد عادتي و اهمو حتيكو شمانو بيشمان بروجو اس صحيح يعني كسيك روزن روزيك بروجو دبيت شما برو شما بروجو و يك شما بروجو نبود شما بروجو دبيت اوا هيچي لسرنيو علي اعتيكاف يشرع للصائم في كل وقت في المساجد يشرع للصائم على الاعتكاف قدر ذنبه كسب برضوبه شرعيتي في دراع وكانه لما اوتي به كسب برضونه بنتان اعتكاف كات بو تعليق ابن لم يرد باب الاعتكاف يشرع في كل وقت الطيب لا من هي بلام المهم بيزان أنا ماهروكو ما فائدككم علماء كتب وكانوا باسخا لم يرد دليل صحيح صريح على أن أولاعتكاف إلا بصوم هج وقج صحيح صريح نعتوا لسره كوايع اعتكاف بباب الرجوب درسني بل ثبت ما يخالف هذا كما في حديث نذر عمر رضي الله عنه عمر هذا بلدي عمري خاص صمتي بعمري خاله جاهل الد نذر المكدوا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 مضطر نبي بو أعماد أبوني جمع وجمعات برويس الدربة ومسجد هيدر وخلافة لبين أهل علم آية لهموا مساجد أبيت إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النساء صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أوى جمهور ترجيحي كان ظلان لهموا مساجد أبيت شيخ الأبعالي رحمه الله ترجيحي وادكات كتنها لوسي مسجد أبيت وهو في رمضان اكد لرمضان رمضان زعتر تأكيد رسالة في العشر الأواخر منه بتابع لدرجة كبت أيام رمضان ويستحب الاجتهاد في العمل فيها في فيها اعتكاف وفي العشر الأواخر من رمضان خصوصا إنسان في زعتر ماندوكات كردوية تعكس كات وفي ليالي القدر لدي شيء قدر جغ... ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة عندما يكون المعتكف فلا يمكن أن تدره إذا كان هناك اعتكاف فلا يمكن إلا ما حاجة كتاب الحج الفصل الأول وجوب الحج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 لشی لباد به که بتونی حدی بهش گه یعنی آو اند نخوشت نه به که خویرانه گری لسر راحیله و هر وها پاریه بید بور روشتن بوسفر و هر وها سبیل رجی روشتنی هبید یعنی وسیله روشتنی هبید و رج پدره و براد و لا سردمی انسان نیست در نشیب واحد تو آنها بچت نه خیر اگر نشیت تاون برابه نه خیر و بو عفرت مرچ گیت ریه کتیبه محرمی لگلابه تی اگر عفرتیک لشی صاغه و دالمان بی و نیست در نشیب واحد محرمی لگل آنها بی تو آنها بچت نه خیر اگر بیشی تاون بار فوراً يكثر بكذا من اراد الحج فليتعجل هركس نيته حجيه بقلبك كناه ببيعذر ويجب تعين نوع الحج ابي لنا اخي خوادياريب كا تشي جور حج هي حج تمتع قران إفراد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 او قران هر دكان يعني حج و عمره تي كالرويش لا يحرام درناشد بو حج عمرك عمره يك بدوري كعبه و بو صفا بصفا مرويش هر يك جارد يتو أراد او نهي دو جارد بلا مكسي جوري تمتع دكات بو عمره توافق دكات بو صفا مرويش دكات لا يحرام در ناجد دو حج و دكات يتدكات بهمان شيوا طواف فاض دكات او افراد يعني حج بتنها يعني نعمره لا كاين شي دكاتنا لا عمره دكات بس بتنها حج دكات والاول افضلها حجي جوري التم تعلب عليه في غمر خاصه التاكيد الى سركلوتو امر يبيك وفرماني بو صحابانا كرتكوا نيتي إفراد ينهب وينقرن ابوك هديا لغلقان ان ابوه هل وشين لو بكنا حج زي دوره تمتع امان لهوي باستر ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة بو مواقيت الزماني ومكانيه الزماني وباسماك الحج اشهر المعلومات مواقيت مكانيه هي باشوار دوري اطراف مكه شنفين قدان راهي اويشونت هنا برني احرامك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 خلق نجد قرن الثعالوين قرن المنازل خلق عراق ميقاتي قوانا بشأن ذات عرق كيوتا سنوري كويتو دور ترين 450 كم نزك ترين 5 و 4 كم مقات خلق يمن لم لم اوشونتين افراني حرام كيت بو عمر كردن اگر بو عمر بچي و بو حج اگر بو حج بشي ومن كان دونها أو كلودي مواقع توبة يعني مالي شويني نستجيبوني بكيفت النيران ما كومي قاتوا فمهله اهله زمالي مالي لكويل منو إهلالك لا ينوي إحرامك حتى أهل مكة من مكة خلكي مكلك لكويل إحرامكن هل انا مكة خوي عناس اس إحرامك احرام هلا شوني إحرامك احرامات محظورات الاحرام او شتاني كلمات حرام قد غير نا كإحرام اي احرامك كربوه عمره يعني بو حاجه ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا ولا البرنس او كسيك احرامك كربوه عمره ان بو حد ناب قمیص لبرکات. چه قمیصی خواهند بود یا قمیص به تا خواروی اجنای که هندی پاکستانی که لبرکات. ولی اعمام نباید کیت صرط. اگر بیاید ولی علبس المحرم المخیطه، او که دوراواه، با صرط او جلی که دوراواه به نبی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 بكاري بنت ولا يتطيب ابتداء ناب خويب ونخوش بكات يعني او جلاني كوا لبريدك ابو احرام ناب بوني لا حتى قبل الاحرامش بالا ما يقال لشي بيشي حرام كردن بوني لبدات بدات سنتي بغمره صلى الله عليه وسلم اگر کسی پیش احرام کردند جلی احرام کهی بونی پیاو با بیشود یعنی آبی سرتالی بده نه لذای احرامش لی بده بالام بولشد پیش احرام تو اینی بون لخد بده بالام لذای احرام بولشی شد نابیون لخد بده ولا يأخذ من شعره و بشره إلا لعذر ناب لامي يا لپيستي يان نينيو كي بكاتو ان لا ماغرتس يودري با كس نخشبت كاسيك نخشيك زوري بيهنا بيسيكر تقق قجيلا بان نينيو كي لا بات يان دغلو بيستي ببرت او درستو بالام ببيع عذر جائزني ما حرام لا كات لستناب ما فيه الرفاهيه اوي خوشگوزرانيو خوش حاليو اوي تيابي بي خوتي له بدر بدريت تا کو يگلا بي تو بو قيامت ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا يرفث اينابي هيچ كار يرب كاتلو كاراني كه او پيونديني وان جنومرد من القول والفعل او قسانيك له بين جنومرد او ترن و او کارانه که لبینش جنم میرد اما حلالی خوی اتر حرام و هر نابد. یعنی خیزانی خوی که احرام دار، نابد هندک صوابسی لگل آبکادی هندک جموجول و حرکات لیکتر نزیب مقدمات جماعش لگر رزم دار. ولا يفسق عيناب كاربك من القول والفعل ولا يجادل مجادل أم لا حاجه حاجة نابي بكيت. ولا ينكح ولا ينكح نابي نجن بيني نجن بده بشر. لكاتي حج درجن هنا نوعاً انيه. ولا اكتب نابي جنش خاص بيني بفكيت. لكاتي عمرة ولكاتي حج يعني ام وديك لايحرام برضو ايه لايحرام درسي واعتيادية. ولا يقتل صيدا نيشر نابي بكوجيت نابي لبر والنده هي نابي بكوجيت ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل اغا كس او قروي كاتو.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 إلا إذا كان الصيد حلالا ولم يصده لأجله، إلا ما قالوا كسيكوا راوي كردو أو لا إحرامانية ولا برتويش رامي نكردو، بوخوي رأي كردو، ولم بشيتوا بنيت أم درست. ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، لدريخ دارو جزوجاي حرم نابي بكيتوى. یلّا اذخر نبکد جورا گجوجایی کی بان خواه با کاری هندوآب و آویس سقفی خانوی پی بهی رت آبینید تا سربانی خانو کبش نر داند ر دوطر استله کرداری خوانشید خانسری یعنی ج قامیش زل لوس تانه خانسری وانی؟ بالامان اذخرن بکاری هندو یا اسنگرکانن بکارن هندو با گرفدانی آوا اتوانی لب کیتو لبرایی پیام می‌خواد خون استثنایی کرده ولی پس تنها هم که وا گله کی درستي کیتو داره کی لب کیتو آوا له قتل الفواسق الخمس او پنج یان لبرای لری در تو کمر دوبیش ک مشکل قلب باز حاشا ورستان آمنه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 مدينش حرمي هي سويريكي هي چويته نايه وا حرمي مدنيه راو كردني فتوماك لو حرمه هروا بريني دارو زرختي الا من قطع شجره او خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده مدينه استثائك من هي هركسك لناو حرمي مدينيه درختك ببرت او خبطه ينگلاكان بورندت لکو تلو پا با کانی بیش کنند و گل کانی وارنند، هر کسی گرویش تسری هر چی پیه بودن هر چی لکانی لبریالی تو هتوانی بیه بی، یه هتی پیه، آبی دغانی می‌بود، زانچه کیپی، پاری پی، آسپی کیپی، که دستگاری در اون درختی مادی بو، آب و عقرب، آب و زدرد، و ردع ويحرم صيد وجن وشجره. ود دولة كل طائف على رأو كرديني نشيله بالعندو ولا لو حرامه وهذا وها بريني درختي بالعمود بالجيك اللي صرمه هات ضعيف